وَإِن كَلَتُ لَقالَلكُرُ آانَ مَِّدُ حَكِي مِ عَالم إِذ قَالَمُ سَالِ أَهلهِ إِ آ نَْتُنَرًا سَآتكُم مِنهَا بِخَابَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسَِّ عَكُمْ تَصْطَلُون لَمَّا جَاءَ أَهَانُودِي أَم بُورِ كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 وَقَطَّيِرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ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 ووزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد طير فقال ما لي لا ارى الهد هد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاياتيني بسلطان مبين فمكث غير رباع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 خَابَ أَمْثَالُهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ